وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وامّه و ابي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ